بل الأحياء عند ربهم يرزقون لا تقولوا لقد فقدنا الشهيد من الثرى وحيدا فريدا لا لقد فقدنا الثرى وحيدا فريدا. أنا ما مدت فالملائك حولي عند ربي بعثت خلقا جديدا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 وادمي راية الشهادات تعالوا قد أظلت سماءنا بي سوف يطوي الطغاة في كل ساحي قد سمى النسر فوق شم الجبال ومضى يرتقي صروح المعالي قد سمن نسر فوق شم الجبال ومضاير تقي صروح المعالي وإذا البغي في الظلام تمادى واجه البغي فوق حد النصالي وإذا البغي في الظلام تمادى واجه البغي فوق حد النصال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 فإذا ضم قدمايa صدري واحتوان الثرى وضم عرفاتي فاذكروني اخوتي في الصلات في الصلاة لا تقولوا لقد فقدنا الشهيد مضواه الثرى وحيدا فريدا لا تقول لقد فقدنا الشهيد مضواه الثرى وحيدا فريدا أنا ما مت فالملائك حولي عند ربي بعثت خلقا جديدا أنا ما مت فالملائك حولي عند ربي بعثت خلقا جديدا فاصنع اليوم من شموخ فصنع اليوم من شموخ نشيدا